ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهيم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْ كَلَّمْ يَسْمَعُ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ نليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد تَرَوْنَا وَالْقَافِلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ داب مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كل زَوْجٍ كَرِيمٍ اذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة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 تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون فِي صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الموت ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أمكرا للصوت لصوت الحمير أَلَمْ تَرَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وأسبغ عليكم, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبَعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُو مُهِلَّ عَذَابِ السَّعِيدِ وَمَن يُسْلِم وَجَاهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد إسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْزِن كَكُفْرٍ إلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات ولو إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة قلم والبحر يمده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 وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوم لا يجزي والدنا ولدي واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم إن الله عنده علم الساه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ